فأمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ وَأَمَّ الْسَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ وَأَمَّ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِثْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدين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 thumma la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 اللهم لك الحمد حمدا كثيرا حمدا مباركا حمدا كثيرا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت انك تبضي ولا يضى عليك انه لا يذل من واليته ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إث والغريمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم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 اللهم لا تحرمنا النظر إليه يوم نلقاك اللهم وسقنا من يديه الشريفتين شربة لا نضموا بعدها ابدا اللهم اجعلنا في زمرته اللهم اجعلنا في زمرته اللهم اجعلنا في زمرته يا ارحم الراحمين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 وجعلها الورث منا، وجعل ثأرنا على من ظلمنا، وجعل ثأرنا على من ظلمنا، وجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل المصيبةنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر هم منا، ولا مبلغ علمنا، ولا. النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا عبيدك أبناء وعبيدك أبناء إمامك نواصينا بيدك نواصينا بيدك ما عظم فينا حكمك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 وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله سائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم يا أرحم الراحمين إلهنا ومولانا أتراك معذبا بنارك من وحدك أتراك معذبا بنارك من قال لا إله إلا الله ولهج لسانه بذكرك وخالط قلبه وحبك يا أرحم الراحمين أرحمناه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا خير الغافرين تجاوز عنا يا خير الغافرين تجاوز عنا يا أحسن الحاسبين يا أحسن الحاسبين ارحمنا اللهم عفو عنا اغفر لنا تجاوز عنا كفر عنا سيئاتنا وتوفها مع الأبرار اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيانا ما كانت الحياة خيرا لنا احيانا ما كانت الحياة خير لنا وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا اللهم توفنا وانط بعد عنا غير غضبا يا ارحم الراحمين اللهم ارض عن الحاضرين والسامعين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 يا ارحم الراحمين إرحم ضعفنا يا ارحم الراحمين ارحم ضعفنا تجاوز عن تقصيرنا اللهم لا تغادرنا من هذا الجامع إلا وقصرت ذنوبنا اللهم انا نسألك أن تقول لنا قوم مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات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 ومن لهم فضل علينا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك ومن أساء إلينا ومن أسأنا إليه اعتق رقابنا من النار أجمعين اللهم اعتق رقابنا من النار أجمعين وهب المسئين من للمحسنين اللهم هذا مقام العائد بك للوالدين اللهم ما كان من حق لك فاجعله في حد منه وما كان من حق لخلقك فتحمله عنهم اللهم يجعلهم في حد من حقك أو من حق خلقك يا أرحم الراحمين ارحمهم كما رحمونا ارحهم كما رحمونا وتجاوز عنهم كما تجاوزوا عنا اللهم إننا لا نستطيع أن نكافئهم فكافئهم يا أرحم الراحمين اللهم واجعلنا محد فراق الوالدين خير الوالد للوالدين دعاء وصلة وصدقة وبر وإحسان وذكر يا أرحم الراحمين اللهم لا تفعل اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا, ولا ضالا إلا هديته ولا تعبا إلا قبلته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا عدولا إلا خذلته ولا أسيرا إلا فككته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسحورا إلا فككت سحرة، ولا مسحورا إلا فككت سحرة. اللهم حل السحرة عن المسحورين، اللهم حل السحر عن المسحورين، اللهم حل عن المسحورين، اللهم لعن كل ساحر وساحرة، اللهم هل كل ساحر وساحرة. اللهم اشفي كل معيون اللهم اشفي كل معيون اللهم اشفي كل معيون يا رحم الرحمين اللهم إنا نعوذ بك من عين العاينين وحسد الحاسدين يا رحم الرحمين يا رحم الرحمين نلجئ إليك نلجئ إليك ونحتمي بحماك ونحتمي بحماك يا رحم الراحمين اللهم صريخ وادل المستضعفين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفِّق ولي أمرنا لما تحب وترضى اللهم وفقه هو نائبيه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين إنك على كل شيء قدير اللهم وفِر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تابعونا على الصفحة الرسمية للقارئ عبد العزيز بن صالح الزهراني.